ولا تتخذوا أيمانكم دقلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولا تتخذوا أيمانكم دقلا بينكم فتزل قدم ذاذ كوتها وتذوق السوء اذ ما صدت من ذليل الله ولكم عذاب عظيم ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند للهذا ولنجزين الذين نصبوا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صرعوا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وَل نَ يزًاَّهُم أَجرَهُم بأَحْسلَن مَا كانَوا يَعمللُون وَلَ نَذَّهُم أَجَهُ بأَحسَنِ مَا كانَوا يَعمللون فإذاَا إنِهُ لَسَلَهُ سُقان عََّينَ آممَنُوا عَ رَبِِّم يتَكَلون إِهُ لَسَلَهُ إِماَا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أعلم انما انت مصطفى بل اكثرهم لا يعلمون بل لا يعلمون قلنا نزله روح القدس من ربك بالحث ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين قلنا نزله روح القدس من ربك بالحث بتَّ نَ آم وَهُد وَخْرانان